سموه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترديلا إنا سنلدي عليك قبلا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لك في النهار سَبْحًا قَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين كل ومهلهم قليلا إن لدينا طعاما من دار وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا ما أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم, شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى في رسولا فعصافير هذي تذكره فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرروا ما تيسر من القرآن علم الآخرين يضربون في الأرض الألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون تدعو الله هو خير وأعظم أجر واستو